فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدِيرَ وَلَمْ يُعْتِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَافْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِي الْمُرْسَلُونَ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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا نهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون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 فتبسم ضاحكم من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترباه وأن أعمل صالحا ترباه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقّد الطير فقال مالِي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبي؟ لا أعذبنه عذاب شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأثيني بسلطان فما كُنت غير بعيدٍ، فَقَالَ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْذِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 الَّذِي يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْقَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَأَلَسْنَا نُهْدِيكُمْ أَفَضَلْتُمْ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأويني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ واتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوتي وألو بعف شديد.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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَا مِنْ فَضْلِهِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَنِيعٌ كَرِيم قَالَنَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَنَمَ جَاءَ الْفِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من طوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا اللَّيْلَةَ نَحْنُ وَأَهْلُونَا ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا زمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا فساء نطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم تُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنَّ ونبتنا به حبائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون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 أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَاهُمَّ عَلَّهِ الله تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّنَا سَكَنَّا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجِنَّ مِن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ويوم يُنفَقُ في الصور فَفَزَعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌ أَتُو داخِريٍ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ وَالسَّحَابِ صُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَسْقَى نَكُلْ شَيْءٍ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 وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَضِلُّ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ